إن شاء الله زينا والشرف طالي إله الغير الله هو جلالها هيام مخدر يحرسها رب الكور يعنى الله قبول عباس كافي ستر الكعبز زينب واله ميل فيه وبابي الغضب عباس نزل هز كان في حادث والله ما تنشاف بس شبه لهم وصوت مو الهاء كل عقلك بشر يسمع الزيان بصوت اش تظن عباس يقبل عباس يقبلها هك شلون ظل زينب إداين شاف يطعى القلب أبوه الباوعل ظل هك شرف عرش الله شرف علي إله الله هو هيم يحرسها رب الكون يعنى Häi, tyyppi, tyyppi, tyyppi, قص قالوا هاي زينب زي لازم ذلها ما يجون زينب بالزعل شو تصير مثل حدر علي ما حد ينال شرف عرش الله زين وشرف قالي إله الغير الله هو جل اله هيمخذ روم يحرسها رب الكون an waqab uabbas Abbas. la nam ras al kafil ala al rumh marfu ragham hada جد بس الدمع مقو لا هي هات شاف الدمع عاد الهوى الخلق زين بخلق هو يمنع التشيب زيانب غير زيانب ما يمثلها إذا جعلت تهوس راية العباس والعباس يسأل منه زعلها يرم خذروا يحرسها رب الكون يا الله قبوب عباس يا في شفتها بالحلم مرة لا شط شفت جبريل بجناح يظل الهان بعد ما أيست ما يرجع العباس والمجطوح نحره. تو قامت قلت زي انا بعاد لون احمر صبغ اطراف اناملها قلت على المجامع دم تسيل للعال shey be hamath تحرسها رب الكون يعنى الله جبور عباس يا فلس تريد تروح تشكي الحال للعباس ليالي وخاف زيانب وصلها وصلت للكفيل وعاي ما تنجع صاحة وان اخوي وما يقوم لها مو كل من يعاتب بالعتب اخدت عباس من تعتب يلوق الهاي كلمة ليش ظلت تجري ويل يحملها شرف عرش الله زينا والشرف طالي إله الغير الله هو جلالها هي مخدرة واجبو عباس ياسين للشعر السيد